الشيخ مصطفى اسماعيل يتلو على مسامعنا يا ما يتسر له من سوره ابراهيم اولاه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُمْ ذِخِلًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَالَّذِي مَن طَائَفَتْ كَجَاءَتْ غَرَّتْ طَائَفَتِهِ أَفْلَحُوا أصل لغة بث وانفوا في سما ಿಯ وَأُذْخِلَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَنَنْتِ تَنْتَظِرِي مِن تَحْتِ الْأَ داي طوم في السلام أما <تصفيق> Oh well. وَيَوْمَ يُرْفَعُ الْأَمْثَالُ لِلْمُنَاصِرِينَ لَا لِلْغُمَيَّ تَكُونُ وَمَا فَانُكَ لِمَتِينِ ويتثي كاشا يا ربي خفي فتنني And I'm Word down. مَن يُنْفِقُ مِن مَّا would live by Mm-hmm. No الله الذي خلق السماوات وعلى الأرض وأنزل من السماء وان صار لكم الفل تدري بيني في البحري امغي وان صار لكم لما ವರ್ಷ ಕೂ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ مَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ وَإِذْ قَالُوا إِذَا رَأَيْنَا بَشَرًا بِجَعَال الله وَبِئِنَّنَا <تصفيق> <عبّي> أَضَلَّ مَن كَانَ فِي رَمِيمٍ مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَزَع عني فَإِنَّهُ مِنِّي ومن فَأَنِفْ <تصفيق> فَإِنَّكَ أَنَ لِيُقِيمَ الصَّلَاةَ فَإِذَا تَمَّ فَاجْعَلْ لَنَا إِذَا تَمِنَّا مِنَ النَّاسِ تَعْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُ ಸ್ವಾನಿ ಸ ಇಫು From Bernard!